خير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين أم بسم الله الرحمن الرحيم أمين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 مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يَدْبُرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل يسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار والأفئدة قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمُ ملك الْمَوْتُ الَّذِي يُنْزِلُ بِكُم فِى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمرنا فارجعنا لهم صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين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 الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المطاج يدعون ربهم خوفا وقمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يحملون. أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى لَنْ يَبْغُوا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إن من المجرمين ينتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريّة من لقائ وجعلناه هدى لبني إسرائيل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 إن في ذلك لآيات أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّنَا سُقِيْلْ مَا إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُقْرِجُ بِكِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبَصِّرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَحْحُ إِنْ تُ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 الأَتى عَلَى الْإِنسَانِ حِيرٌ مِنَ الْدَهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مَذْكُوراً إِنَّ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُقْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً إِنَّهَا دِينَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٌ إِمَّا كَفُوراً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 ربنا يوما عبوسا قنطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرا وسرورا وجزاءهم بما صبروا جنتا وحيره متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوبها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدرها تقديرا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 كبيرة عليهم ثياب سندس خضر استبرق وحل أساير من فضله وسقاهم ربهم شرابا طهرا إن هذا كان لكم جزاء وكان سحيق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 يحبون العاجات ويذرون وراءهم يوما تقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبليلا إن هذه تبكرة فمن شاء خذ إلى ربي سبيله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا